لا ضرب بنو مرية مفلد إذا قوم كمنه يصدون وقالوا أأديتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصموا إنه إلا ام ام صدقا لكم الشيطان، إنه لكم عذاب مبين، ولم. ما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قد جئت تقوم بالحكمة ولأبين لكم بعض النبي تختلفون فيه. <تصفيق> إنِ الل جَج وَرَبُّكُمْ بورَ فاختلف الأحزاب من بين هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم لبعض عدون إلا المتكين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الَّذِينَ <تصفيق> آلِينَ كما تشتغيه الأنفس وتلد الأعين I'm not the one who's got to be the one. يقولون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتتر عن نبوه وهم في يمبلسوا وَمَا ثَمَّ وَيْمَانِ كُنْ يَخُضُّ عَلَيْنَا أكثر أنكم للحق كارهون. سُنَّ أَنَّ لَنَسْمَعُ سُورَهُمْ وَنَجِيْهَا عَزِّمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَّتَعِيهِمْ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 أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَخْسَبُونَا تأييميه إن كان لي موسیقی والحكيم العليم وتبارك النبي <تصفيق> له وعنده ع <تصفيق>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 إلا من شهل بالحق وهم يعلمون ولئن سألت وقيله يا رب إن هؤلاء